بسم الله بما تعملون بصيب خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصير يعلممماَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَبضِ وَيعلمَّمُ مَا, ويعلم ما تُسِعونَ وَمَا تُنِنُ يَعلَ مَا فيِي يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله, واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يا jöjjön, الذين jöjjön, إن من أزواجكم وأولادكم عدو jöjjön, فاحذروهم. jöjjön, jöjjön, jöjjön, وتغفروا, jöjjön, الله غفور رحيم. jöjjön, أموالكم وأولادكم فتنة, والله عنده أجر عظيم.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 Alimu'l-ghaybi wa'sh-shahadati'l-'azizul-hakim